بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر عليه بقية كتاب شعر الدعوة الاسلامية جمع وتحقيق عبدالله ابن حامد الحامد الوجه الاول يبدأ حالا المقطوعة الخمسون بعد الثلاثمائة من الجهاد الى الفتنة لحسان بن ثابت أتركتم غزو الضروب وجئتم لقتال قوم عند قبر محمد فلبئس هدي الصالحين هديتم ولبئس فعل الجاهل المتعمد إن تقبلوا نجع القرى صوداتكم حول المدينة كل لبن مزود او تدبروا فلبئس ما سافرتم ولمثل امر امامكم لم يهتدي وكأن اصحاب النبي عشية بدن تنحر عند باب المسجد فابكي ابا عمر بحسن بلائه امسى مقيما في بقيع الغرقدي عشي المصدر ديوان حسان 101 و102 وابن الاثير 396 من 1 الى 6 والطبري 3447 448 من 1 الى 6 والطبقات 381 5 و6 المناسبه كناقه ثلاثه عثمان من كتائب الجهاد التي فتحت الشام والعراق ومصر وذهبت قدما إلى غزو بلاد الروم مجاهدين في سبيل الله الغريب واحد الضروب جمع ضرب مسارب بلاد الروم ثلاثة لدن لين وهو عامل الرمح ستة أبو عمر من كنا عثمان الرواية واحد في الطبر وابن الأثير الضروب وراءكم وغزوتمون عند اثنان في الطبر وابن الآثير فلبئس هدي المسلمين وفي الطبر ولبئس أمر الجاهل وفي ابن الآثير أمر الجاهل ثلاثة في الطبر ان تقدم نجعل في ابن الآثير والطبر كل لي مزود في الطبر ولمثل أمر أميركم لم وفيه وفي ابن الآثير لم يرشد خمسة في ابن الاثير والطبر بدن تذبح ستة في الطبر وابن الاثير والطبقات ابكي ابا عمر في الطبر وامسى ضجيعا وفي الطبقات امسى رهينا انتهت الحاشية المقطوع الحادي هو بعد ال الثلاثمائة ذمة الله المخفورة لحسان بن ثابت ماذا اردتم من اخ الخير؟ يد الله في ذاك الأديم المقددي قتلتم ولي الله في جوف داره وجئتم بأمر جائر غير مهتدي فهل رعيتم ذمة الله وسطكم وأوفيتم بالعهد عهد محمدي ألم يك فيكم ذا بلاء ومصدق وأوفاكم عهدا لدى كل مشهد فلا ظفرت أيمان قوم تظافرت على قتل عثمان الرشيد المسدد حاشية المصدر ديوان حسان مئة واثنتان مئة الذهب واحد احدى وأربعون اثنان وخمسة والبداية سبعة مئة من واحد الى خمسة والاستيعاب ثلاثة اثنتان وثمانون اثنان وخمسة الرواية اثنان في الشذرات في جوف بيته خمسة في الشذرات فلا طهرت في الشذرات والاستيعاب قوم تعاونوا وفي البداية تبايعوا ثلاثة في البداية ظمة الله بينكم انتهت الحاشية المقطوعة الثانية والخمسون بعد ال الثلاثمائة تعالوا نناقشكم لمجهول ألا كل قوم شاربي كأس علقم بقتل إمام بالمدينة محرم قتلتم أمين الله في غير ردة ولا حد إحصان ولا قتل مسلم تعالوا ففاتون فإن كان قتله لواحدة منها فحل لكم دم وإلا فأعظم بالذي قد أتيتم ومن يأت ما لم يرضه الله يظلمي حاشية المصدر الكامل اثنان ثلاث وثلاثون, وثلاثون. الغريب ثلاثة فاتون من الفتية والفتوى اثنان اشارة الى الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث نفس بالنفس والثي بالزان والتارك لدينه انتهت الحاشية المقطوعة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة جزاء وفاق لأيمن ابن خرين تفقد الذابح عثمان ضاحية أي قتيل حرام ذبحوا ذبحوا ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ولم يخشوا على مطمح الكف الذي طمحوا فأي سنة جور سن أولهم وباب جور على سلطانهم فتحوا ماذا أرادوا أظل الله سعيهم من سفك ذاك الدم الزاك الذي سفحوا فاستوردتهم سيوف المسلمين على تمام ضم ان كما يستورد النضح ان الذين تولوا قتله سفها لاقوا, لاقوا اثاما وخسرانا فما ربحوا لاقوا اثاما وخسرانا فما ربحوا حاشية المصدر الكامل للمبرد 234 والاصابة واحد مائة وثلاث ستة والاستعاب ثلاثة ثلاث وثمانون من اثنين الى اربعة والمعارف خمس وثمانون ايمن بن خريم الاسدي من السادة الاشراف والشعراء المجودين كان فصيحا بليغا يسمى خليل الخلفاء لرقة اخلاقه وادبه وفصاحته وشعره واختلف في صحبته والارجح انه لم يكن صحابيا ادرك الخلاف بين عبد الملك واخيه عبد العزيز وقف فيه كما وقف يوم فتنة الصحابة بين علي ومعاوية الحياد والعزلة الاصابة واحد مئة والمعارف 148 والشعر والشعر ترجم رقم 97 وتاريخ الادب لجورجي 1316 والاغاني 29 المناسبة لم تنضي الليالي على قتلة عثمان الا وهم معذبون مقتلون بعقاب سماوي عنيف مصداقا لما تنبأ به المسلمون الغريب خمسة الاستيراد الاشراف على الماء والوصول إليه الضمء ما بين الشربتين نضح النخل سقاها فسان والنضاح سواق الثانية الرواية واحد في المعارف تعاقد يذبح عثمان ضاحية فأي ذبح حرام ويةهم ذبح إثنان في الاستعاب ضحوا بعثمان في الشهر الحرام ضحى وأي ذبح حرام ويةهم ذبح ثلاثة في الاستعاب سنة كفر وباب شر وفي المعارف وباب كفر في المعارف أربعة في المعارف ذاك الدم الذاكي خمسة في المعارف يستورد النصح انتهت الحاشية المقطوعة 354 عقاب السافكين لحميد ابن ثور الهلالي اني ورب الهدايا في مشاعرها وحيث يقضى نظور الناس والنسك ورب كل منيب بات متهلا يتلو الكتاب اجتهادا ليس يترك لا انكرن الذي اوليتني ابدا حتى اعدى مع الحلك اذا هلكوا ان الخلافة لما اضعنت ضعنت عنه ليثرب اذ غير الهدى سلكوا صارت إلى أهلها منهم ووارثها لما رأى الله في عثمان من تهك السافك دمه ظلما ومعصية أيه دم لا هدو عن غيهم سفك الفاتح باب قفل لا يزال به قتل بقتل الى دهر ومعترك قد نال جلهم حصر بمحصره ونال فتاكهم فتك بما فتكوا قرت بذاك عيون واشتفين به وقد يقر بعين الثائر الدرك وذلكم لذوي الابغان موعظة إن معشر عن هدى أو طاعة أفكوا حاشية المصدر ديوان حميد بن ثور صفحتي 114 و 115 المناسبة لما قتل عثمان دعا معاوية لنفسه باعتباره ولي دم عثمان وكانت حروب ومعارك انتصر فيها في النهاية معاوية الغريب سبعة اشارة الى اثر معناه قتل, قتل عثمان باب الفتنة فاذا انفتح لا يغلق حتى قيام الساعة ثمانية الحصر الحبس تسعة الدرك ادراك الحاجة عشرة افك صد وصرف انتهت الحاشية عنوان علي والفتنة المقطوعة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة براءة على من قتل عثمان لجرير ابن عبد الله البجلي شرح بيل يابن يا الصمت لا تتبع الهوى شرح بيل يابن يا الصمت لا تتبع الهوى فمالك في الدنيا من الدين من بدل وما لعلي في ابن عفان سقطة بأمر ولا جلب عليه ولا قتله وما كان إلا لازما قعر بيته إلى أن أتى عثمان في بيته الأجل فمن قال قولا غير هذا فحسبه من الزور والبهتان قولا الذي احتمل حاشية المصدر وقعة صفين اربع وشرح النهج واحد من واحد الى اربعة الغريب واحد الخطاب لشرح بيل ابن السمت من انصار معاوية اثنان الجلب السوق الرواية اثنان في شرح النهج وما من علي في ابن عفان سقطة عليه ولا ما عليه ولا قتل أربعة في شرح النهج والبهتان بعض الذي احتمل انتهت الحاشية المقطوعة السادسة والخمسونة بعد الثلاثمئة ندامة للزبير بن العوام اخترت عارا. على نار مؤججة ما إن يقوم لها خلق من الطين نادى علي بأمر لست أجهله عار لعمرك في الدنيا وفي الدين فقلت حسبك من عدل أبا حسن فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني طرق الأمور التي أخشى عواقبها في الله أحسن في الدنيا وفي الدين حشيع المصدر مروج الذهب اثنان عشر من واحد إلى ثلاثة وتاريخ الإسلام اثنان مائة وإحدى وخمسون أربعة والنبلاء أربعة تسع أربعة والحلية أربعة إحدى وتسعون أربعة المناسبة خرج علي أعزل بين الصفين يوم الجمل وناد الزبير فخرج إليه فتحادث طويلا حتى أقنى علي الزبير بخطأه فقال علي إذن ارجع يا زبير فقال أبعد أن اتقت حلقة البطان هذا والله العار الذي لا يغسل فقال علي يا زبير ارجع بالعار قبل ان ترجع بالعار والنار مرود الذهب اثنان عشر انتهت الحاشية المقطوعة ثلاثمائة اعتزال الفتنة لأيمن ابن خريم ولست مقاتلا رجلا يصلي على سلطان اخرى من قريشي له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من سفه وطيشي أأقتل مسلما من غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي حاشية المصدر وقعة صفين خمسمائة وسبع وسبعون وشرح النهج 129 من 1 إلى 3 والاخبار الطوال 194 من 1 إلى 3 والطبقات 6 من 1 إلى 3 والاستيعاب 1 تسع من 1 إلى 3 وثمانية ثمان وستون من 1 إلى 2 والمعارف ثمان من 1 إلى 3 والشعر والشعراء واحد خمسمائة من واحد الى ثلاثة المناسبة واحد كان ايمن سيد معظما بين الناس فدعاه معاوية الى مناصرته في نزاعه مع علي ووعده بتوليته احد اقاليم الشام فابى واعتزل وانشد هذه الابيات الاستعاب اثنان أو أن أيمن قالها في النزاع بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك ابن مروان يوم طلب منه عبد الملك مناصرة رأى ذلك ابن قتيبة في الشعر والشعراء والمعارف الرواية واحد في الشعر والشعراء والمعارف ورواية الاستيعاب الثانية ولست بقاتل وفي الاستيعاب نفسه بقاتل أحدا اثنان في الشعر والشعراء والمعارف وعلي وزري وفي الطبقات معاذ الله من جهل وطيشي ثلاثة في المعارف والشعر والشعراء أقتل مسلما وأعيش حيا وفي الطبقات والأخبار الطوال مسلما في غير حق وفي رواية الاستعاب الأولى في غير جرم في الطبقات فلست بنافع انتهت الحاشية المقطوعة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة صدق نبوءة لأبي بكر ابن حمد وهز علي بالعراقين لحية مصيبتها جلت على كل مسلم فقال سيأتيها من الله حادث ويخضبها أشقى البرية بالدم فيا وكره بالسيف شلت يمينه لشؤم فطام عند ذاك ابن ملجم فيا ضربة من خاسر ضل سعيه تبوأ منها مقعدا في جهنم ففاز أمير المؤمنين بحظه وانطرقت فينا الخطوب بمعظمه ألا إنما الدنيا بلاء وفتنة حلاوتها شيبت بصاب وعلقم حاشية المصدر الاستيعاب ثلاثة ست وستون مقتل الإمام علي انتهت الحاشية عنوان الباب الثامن شعر الأخلاق الإسلامية المقطوعة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة لا يضيع الله عمل العاملين للحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس حاشيء المصدر ديوان الحطيئة 284 والخزانة ونهاية العرب 372 والعقد 527 و127 و306 و336 والبدايه 720 وتاريخ الاسلام 286 والإصابة واحد مائة وسبع وسبعون وواحد ثلاثمائة وثمان وسبعون الترجمة أبو مليكة جردل بن أوس شاعر بدوي مخضرم فحل وهو أشعر الشعراء المخضرمين كلهم كان قبيحا ذميما وضيعا نسأ ومن ثم ساء خلقه وكثر هجاؤه وشعره في اغلبه امتداد للروح الجاهلي ويمتاز بجزالة التركيب وشدة الحق وجودة المعنى ومن مصادره ديوانه بتحقيق نعمان امين طاها والخزانة اثنان ثلاثمائة والإصابة 1-378 والشعر والشعراء 1-80 وفوات الوفيات 126 صرح العيون 274 الحطيئة شاعر من عبقر دراسة ومختارات لعبدالله أنيس الطباع وتاريخ الأذاب لجورجي 171 وتاريخ الادب للزيات فصل الشعراء المخضرمين مائة وخمس وخمسون والاغاني اثنان وشرح شواهد المغني تسعمائة وست عشرة المناسبة اهانت امرأة الزبرقان الحطيئة جار زوجها فغضب وانتفض وانتفض فارسل الهجاء الحارة في السينية المشهورة التي منها هذا البيت الرواية واحد في البداية ورواية الاصابة الاولى لا يعدم جوائزه في رواية الاصابة الاولى لن يذهب انتهت الحاشية المقطوعة الستون بعد الثلاثمئة استبدال لسويد ابن عدي تركت الشعر واستبدلت منه اذا داعي منادي الصبح قام كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والندامة حاشية المصدر الامالي واحد مئتان وخمس و 16 من 1 إلى 2 و 304 من 1 إلى 2 والمستطرف 261 من 1 إلى 2 النسبة واحد في الأمال والإصابة في الرواية الأولى لسويد بن عدي الطائي اثنان في الإصابة الرواية الثانية لعدي بن عمر بن سويد الطائي ثلاثة وفي المستطرف للأعرج الطائي الترجمة سويد ابن عدي الطائي شاعر مخضرم كان كثير الشعر أسلم وتعبد وترك الشعر وكان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية الإصابة 216 المناسبة أسلم هذا الشيخ إسلاما عميقا ودرس القرآن وهو شاعر فعليا وقرأ هذا البيان العالي فعبد الله هجر الشعر الرواية في الاصابة اذا داعي صلاة الصبح قام انتهت الحاشية المقطوعة الحادية والستونة بعد الثلاثمية بين الامس واليوم لبشار ابن عدي طركت الشعر واستبدلت منه كتاب الله ليس له شريك وودعت المدامة والندامة إذا داعي مناد الصبح ديك إذا داعى مناد الصبح ديك حاشية المصدر الإصابة 174 الترجمة بشار ابن عدي الطائي شاعر مخضر الإصابة 174 الغريب داعى جاوبى والبيتان كما يبدو تحوير للأبيات السابقة انتهت الحاشية المقطوعة الثانية هو بعد الثلاثمائة أنكرت الأوثان لابن جبلة الكلبي أجدت رسول الله إذ جاء بالهدى وأصبحت بعد الجحد بالله أو جرى وودعت لذات اللقاح وقد أرى بها سدكا عمري وللهو أصورا وآمنت بالله العلي مكانه وأصبحت للأوثان ما عشت منكرا حاشية المصدر الطبقات الكبرى واحد ثلاثمائة وأربع والإصابة اثنان من واحد الى ثلاثة الترجمة عبد عمر ابن جبل او جبل الكلبي مسلم له صحبه وافد على النبي واسلم ويبدو ان نسمه في الاسلام غير عبد عمر لان النبي عليه السلام لم يقر اسما كهذا الاصابة اثنان اربعمائة الغريب واحد اوجر خائف من وجر يوجر فهو اوجر ستكا مولعا اصورا مائلا ومقبلا الرواية واحد في الاصابة او قرى اثنان في الاصابة وودعت كذاب اللقاح ولعل الاخرب الى الصواب لذات القداح ثلاثة في الاصابة وأصبحت للأديان انتهت الحاشية المقطوع الثالث والستون بعد الثلاثمائة بين الماضي والحاضر لمازن ابن الغضوية وكنت مرأا باللهو والخمر مولعا شبابي إلى أن آذن الجسم بالنهج فبدلني بالخمر خوفا وخشية وبالعهر إحصانا فحصن لي فرجي فأصبحت همي في الجهاد ونيتي فلله ما صومي ولله ما حجي حاشية المصدر الاستعاب ثلاثة أربعمائة وسبع وأربعون والبداية من واحد إلى ثلاثة سماه في الإصابة مازن ابن الغضوية وسمه في البداية مازن ابن الغضوب المناسبة قال مازن القصيدة التي منها هذه المقطوعة والمقطوعة الماضية 76 يوم وفد على النبي عليه السلام ليعلن إسلامه الغريب واحد آذن أعلم النهج الطريق الواضح الرواية في البداية بالخمر واللهو مولعة انتهت الحاشية المقطوعة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة لا أخوة بين مؤمن وكافر للعباس بن مرداز نذود أخانا نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكن الأقربين نتابع ولكن دين الله دين محمد رضينا بها رضينا به فيه الهدى والشرائع أقام به بعد الضلالة أمرنا وليس لأمر حمه الله دافع حاشية المصدر ابن هشام اثنان مائتان وست والبداية من واحد الى ثلاثة والاستعاب اثنان مائتان واحد المناسبة جاهد بن سليم وشاعرهم عباس يوم حنين في الصف الاسلامي لانهم مسلمون وكانوا يقاتلون هوازن وهوازن تجتمع وإياهم في الأواصر والأرحام انظر المقطوعة 228 الرواية واحد في الروض والاستعاب مطالا لكن انتهت الحاشية المقطوعة 365 ميزان الحرب والسلم لحسان بن ثابت أما قريش فإني لن أسالمهم حتى ينيب من الغيات للرشد ويطرك اللات والعزة بمعزلة ويسجد كلهم للواحد الصمد ويشهد أن ما قال الرسول لهم حق ويوفو بعهد الله والوكد حاشية المصدر ابن هشام اثنان مائتان وليست موجودة في الديوان الغريب الوقد المراد والقصد انتهت الحاشية المقطوعة ثلاثمائة وست المسلم أخ المسلم للحطيئة ألم أكو نائيا فدعوتموني فجاء بي المواعد والرجاء ألم أكو مسلما فيكون بيني وبينكم المودة والإخاء حاشية المصدر ديوان الحطيئة 98 وشرح شواهد المغني 2951 المناسبة ساء الحطيئة سوء معاملة زوجة الزبرقان له واحتقارها إياه فذهب يقرع الزبرقان على ذلك الرواية اثنان في شرح الشواهد ألم أجأ جاركم ويكون بيني انتهت الحاشية المقطوعة 367 لولا الله لرجل من جذيمة جزى الله عنا مدلجا حيث أصبحت جزاءة بؤسي حيث صارت وحلتي أقاموا على أقباضنا يقسمونها وقد نهلت فينا الرماح وعلتي فوالله لولا دين آل محمد لقد هربت منهم خيول فشلتي حاشية المصدر ابن هشام اثنان مائتان وخمس المناسبة غزى خالد ابن الوليد في سرية بني جذيمة فاستسلموا لانهم مسلمون ولكنه ضرب اعناق قوم منهم على انهم كفر انتهت الحاشية المقطوع الثامنة والستون بعد الثلاثمائة أعرابي يهدد الخليفة لمجهول يا عمر الخير جزيت الجنة أكسوا بنياتي وأمهن أقسمت بالله لتفعلن فقال عمر فإن لم أفعل فقال إذن أبا حفص لأذهبن فقال فإذا ذهبت ماذا يكون فقال يكون عن حالي لتسألن يوم يكون الأعطياتهن إما إلى نار وإما جنة حاشية المصدر سيرة عمر 166 المناسبة وفد هذا الاعرابي على عمر طالبا المعروف والصدقة فكان له هذا الحديث ويروى ان عمر بكى لما سمع حتى خضلت لحيته وكساه واهله الغريب خمسة الهاء في اخر هذا البيت وفي الرابع والثاني هاء السكت تاتي الحاشية المقطوعة 369 تأجيل خصومة لأبي أحمد بن جحش دار ابن عمك بعتها تقضي بها عنك الغرامة فذهب بها, بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة حاشية المصدر الروض الأنف اثنان ابن هشام اثنان اربع عشرة واحد وثلاثة المناسبة لما هاجر ابو احمد مع من هاجر عدا على داره بمكة ابو سفيان ابن حرب وباعه ويوم الفتح عاد ابو احمد مطالبا بها وكره الرسول بحث شيء ذهب في ذات الله فاوعد ابو احمد ابا سفيان يوم القيام ثلاثة اشارة الى الحديث من اغتصب شبر ارض ظلما طوقه من سبع ارضين يوم القيامة انتهت الحاشية المقطوعة ثلاثمائة صبر واحتساب للوليد بن الوليد بن المغيرة هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت حاشية المصدر ابن هشام 1-289 والروض عنف 235 من 1 إلى 2 وزاد المعاد 1 من 1 إلى 2 وصفة الصفة 1-193 والبداية 3-180 واحد واثنان وثلاثة مئة وثلاث واحد وثلاثة والطبقات الكبرى اربعة من واحد الاثنين والاصابة واحد ست وخمسون من واحد الاثنين والاستيعاب ثلاثة خمسمائة وثلاث وتسعون واحد واحد في ابن هشام ورواية البداية الثانية الطبقات والاستيعاب للوليد اثنان في الصفوة لعبد الله بن رواحة قالها يوم مؤته ضمن الاردوزة الصغيرة التي مطلعها يا نفس الا تقتلي تموت ثلاثة في الاصابة ورواية البداية الاولى لابي بكر يوم الغار المناسبة كان الوليد مهاجرا من مكة الى المدينة فعثر وهو في الطريق فانقطعت اصبعه فربطها وانشد وحمل نفسه حتى المدينة ومات بها متأثرا بتلك الجراحة الرواية واحد في البداية في الرواية الاولى ان انتي انتهت الحاشية المقطوع 371 تسامح لاعرابي اقسم بالله ابو حفص عمر ما مسها من نقب ولا ببر فاغفر له اللهم إن كان فجر حاشية المناسبة حاشية الطبر ثلاثة مئتان واثنتان ثلاثة من واحد إلى ثلاث المناسبة جاء أعرابي إلى عمر يستحمله وشكى إليه نقبا ودبرا في راحلته فمنعه عمر وقال ليس فيها ما ذكرت ثم سمعه على حين غفله ينشد هذه المسامحة فكساه وحمله الغريب اثنان النقب والدبر القروح التي تنبت في الدابة الرواية واحد في الاصابة ما مسها من لقب انتهت الحاشية وانتهى الوجه الاول